ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضعة فخلقنا المضعة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون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 فعشأن لكم به جنات من نخيله وأعشاب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سينا تنبت بالدهن وطبغل الآكلين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 في ذلك وَإِن وإن كنا لمُبتلين ثم أنشأنا من بعدهم طر من آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إلها غيره أن يعبدوا الله ما لكم من إلها غيره أ وقال الملاء من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعت بشر مثلكم إنكم إذن لخاسرون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 ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولنا تسرا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ذُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَدَرَاهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَسَاحِيلَ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ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 حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تثنى عليكم فكنتم على آقابكم تنكطون مستكبرين به سامرًا تهدون، أَفَلَمْ يَذَّفَّرُ قَوْلَ أَمْجَاهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ دِنَّهُ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ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 حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد فِيهِ هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئلة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تُحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْقَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَيْدَاهُ مِثْنَاهُ وَكُنَّا تُرَابَهُ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَأَبَاءُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا, فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم تخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون